إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين سيقول الشغاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ غَاوَوْا الكتاب فِي مِرْيَةٍ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Wa in tas na nau to kitakul mi atiru ke tana a tabi te ta Wa ta teben tana do bu وَ إناتبكَ أَهُ أَهُم مم بعد م جأَك منِن العلِ إ كَئِذ ل مِنَوالِمين الذينَ آتَينهُم الكتابَ يعرفونهُ كما يععرفونَ أَبأَهُم وَإِنَّ فريقًا مِهُ لاَكتُونَ الحَقَ وَهُم يَعْلَون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 لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشروهم فلا تخشوهم واخشوني ولأثمن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ي슬 عليكم اياتنا وينذكيكم وَيُنزِلُ كِتَابًا يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضبوب عليهم ولا الظالمين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 ونقتل في سبيل الله أمواتهم بل أحياءهم ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وَبَشرِ الصَّابِرينَ النَّذينَ إِذَا أَصَابَتُم مُصبَةُم قَلُ إَِّ للِلنَّ َّذينَ إذَا أَفَابَتُم وَإِنَّا إذَ إِهِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلىه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمتهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائ ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف فبهما فلا جناح عليه ان يطوف فبهما ومن تقوى خيرا فان الله شاكر عليم مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولئك, أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ان الذين كفروا وما سوهم كفار ان عليك عليهم لعنه الله اولئك على اليم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إلههم واحد